يَنخافُ مِن يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا فَوَقَاهمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُم نَّظَرَةً وَسُرُورًا وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرَا وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ ثِقَافُهَا تَذْلِيلًا وَيُقَافُ عَلَيْهِنَّ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ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 مخلدون اذا رايتهم حسبتهم لؤلؤا ام ثمورا واذا رايت ثم رايت نعما وملكا كبيرا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 إن شاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما